لقد اردت ان اردت ان برضو ان يعني ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت برضه. اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان شاء الله اردت ان اردت ان يوم ان اردت ان اردت ان اهو ده اللي بيقول الوحيد اللي انا فاضي ليه لا يا اما نعجل المراجعه للتم التاني لا جمعه جمعه جمعه بالضبط يوم الثلاث بعتت الجوه وشرف انا كده في التكلم لي انتوا احنا مش عاملين حاجه و تعرف ايه نلين في حضر انت كده تخلينا نكمل يا ستو كده هنجم من بدري برضه انا لازم اسمع كده وستو كده هتتكموا من بدري نلين من دلوقتي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 أو في السيناري بودي أو في الكرويت وكمان ياخد اللي جنبنا مين اللي جنبنا ؟ جنبنا الريتنا و مين ؟ الريتنا يبقى اول معلومة الانفلاميشن في of the ممكن يأفّكت الـ Adjacent Strumption like mean and mean بل اول في الكرويد ويسيب الريتنا ويسيب كمان ايه ؟ الريتنا ده اول حاجة، اده اول عندنا بمامنا هو definition of the opiitis inflammation of the, inflammation of the Tract and the adjacent structure, like the retina, and the A and the B. Oké, de helemaal de biologie. We de biologie. de de Er clinical van أول تأسيم بيقسم اليوبياتن على حسب الكلينيكال بريكتش. بيقول لك إن الالتهاب اللي في اليوبيا التراكت على سبيل المثال اللي في الايرس زي أي إنتفاميشن في الدنيا ممكن, ممكن يجي في صورة أكيوت. ممكن يجي في صورة أكويت ممكن يجي في صورة كرونيك ممكن يجي في النص تميه صبغ أكويت أكيد أي حاجة أكويت العين بيحس بيها غالباً الأكويت ده بيبقى تمتم لكن أي حاجة كرونيك يعني بتحصل تدريجياً ممكن العين ما يحسش فيها ممكن يبقى المرض إياه جماعة. اسمتوماتيك. الأكيود فورم من الانفنانيشن اف ديروزيال ترابس بيستمر في كتير في كتير ثمن اسابيع. لكن الكولوليك فورم بيستمر شهور او سنين. وأكيد ده الاكيود وايه الكولوليك؟ الاكيود الصابق اكيوده هو حاجة ايه؟ هو حاجة في النص. خلاص نجي؟ طب واحد جاله له وراح وراحت وبعدين اللي جايت له تانية. ده النوع رقم اربعة اللي ريكارديو جت واضح ان التازيه دي على حسب ايه الحسب الكلينيكال <تصفيق> بكتير المرض اللي جه في اليوبيا التراكتر اليو... اكيوت ولا, ولا في كرونيك ولا في في النص معطى ولا رجع تاني بنسميه ايه ريكاردي دي تاسينه ثانيه <تصفيق> <تصفيق> اللي مهمه أول اللي احنا عليها اكوردنج تو ذا ايثيولوجي ممكن لليوبيا التراك هنا يكون انفيكشن <تصفيق> او <آه> ممكن مش انفيكشن <تصفيق> يعني يعني ممكن الثاب يكون Infection او ممكن الثاب يكون Non Infection طب ال Infection ازاي دخل للعيش؟ ممكن ال دخل من برا او ممكن ال Infection موجود في جسمك مش الدم وصل لحد دائم عايز اقولك ايه؟ ان ال لو جيه من برا الجسم نسميه ايه؟ ايه ايه لو جيه من داخل الجسم نسميه اندولنة ازاي ال Infection يجي من خارج الجسم؟ يخش دليوبية الجراك؟ في شرق لازم ميت تفتح العين، كويس؟ لازم العين تتفتح كده لازم يكون دي ايه؟ على الاقل او مش لازم ترومة، ممكن الدكتور هو الشرق يعني العملية عمل جوه في العين بقالات ملوزة انا هدخل من هنا عمل انفكشن في ميه؟ في العين يبقى ديني مثالين للاكسفينت انفكشن مثالين للاكسفينت انفكشن انا قولت ايه؟ فنتريتين ترومة قولت ايه؟ سيرجيكال ترومة هلا؟ يالصد يلا يا جماعة برضو الناس مش عارف اعمل ايه ان تيجوا في معاتكم مش عارف والله كبير لم تتسافر من اخر الدنيا وتيجي بسري سمعتها انا باجي من بعد طنطر وباجي قابلكم في اللقن اهم انت بتيجي بالعرض انا عارف عرضتكم جاي انه مرة متصوويش اللي عندك يا بس دي قاعده كده ورا قوي ثاني بس كده اطواق ثواني الناس اللي داخلين احنا بنتكلم عن مرض اسمه اليوبيايت يعني ايه يوبيايت يعني انفلاميشن في اليوبيا في عندنا اربع طرق بنقسم بيها اليوبيا اول تقسيم انا كتبتها كوديك تو ذا كان بيتس ثاني قوي بيقول ان الانفلاميشن اللي بيجي في اليوبيا زي اي انفلاميشن اي ممكن يجي في ثلاث طرق ممكن يجيب سرقة acute, ممكن في سرقة كرونيك، ممكن يجي في النص سرقة acute ممكن كل شوية يجي العيان كل شوية يجي العياني مقسمو ايه ليه كارا الوضع ان التقسيمة دي according to the clinical picture فسميناها clinical classification خلصناها كده طب التقسيمة الجديدة بقى according to the etiology لقول لك ان ممكن يا جماعة اللي دخل لحد هنا اللي عمل لي inflammation ممكن يكون infection او مش infection يعني الاثيولوجي بتاعنا ممكن يبقى infectious او الانفكشن ازاي الانفكشن يوصل على سبيل المثال للايرس بيقول لك الانفكشن ممكن يجي من بره يخش على العين نسميه اكسترنال انفيكشن او ممكن الانفكشن يكون موجود في جسمك يمشي بالدم يوصل لبين برده لليوبيال بركت عايز اقول لك ان السبب يا من خارج الجسم اكسترنال يا من داخل الجسم ايه انترنال اديني مثالين للاكسترنال انفيكشن بص عشان الانفكشن يبقى موجود بره ويوصل للعين لازم بيحصل ايه للكورنيا لازم تتفتح زين افتكرني يا اخي يخش ناخد مسارين بقى واحد بتاع الخلط معقم عليه المعقم دخل كده طبعا معقم ملوث يعمل لي انفيكشن في الاي مش لازم المعقم ممكن واحد بيعمل عملية كويس الدكتور بيعمل عملية والآلات غير ملوثة دخل يشيل مثلا ايه ميه و هو داخل انفيكشن هيرمت مين هيرمت الاي يبقى انا خدت مثالين بنتريدنج بروب وايه سيريكال بروب فانا ممكن الانفيكشن يبقى ماشي بالدم زي ما اتفقنا وقت ممكن تالف فيها ممكن اي بكتيريا اي فايروس اي بروتوزوا اي فنجاي المهم لو انفيكشن في الدم من جوه يا جماعه في الدم بتاعك وريحه في الدم وصلت لحد هنا هيعمل, هيعمل لي ايه هيعمل لي ميوبياس خلاص طيب لو ممكن الثاني يكون اكسوتوواز ممكن الثاني يكون ايه اندوث على فكره ممكن الثاني يكون انفيكشن خارجي يكون ايه بقى لون انفيكشن زي ده بالاول مثال في امراض كده يا جماعه احنا مش عارفين ايه سبب تلاقي عل عندي وتايتس وعنده انفلمايشن في الجوع. ده يكوه بيوجعه. ركب بيوجعه. مثل Inflammation اسمه ايه اسمه i ناخد أربع أمثلة Syndrome. شايفين عايقيني علاقة اليوجاتس ناخد أربع أمثلة عندك رايتر Syndrome. عندك مرض اسمه Ankyloser Spondylitis. CGE ايه ليك تخصيبون اختصار بتاحها كرونيك. Juvenile Arthritis. ايه قسم الجلس. بس انا عايز اقول لك الامراض اللي قدامك في دي تدهي تشتاك في حاجتين. عنده ايه وعنده ايه. حضرتك عندي التهاب المفاصل التهاب المفاصل الروماتويدي على السريع عشان كده العيان اللي بيجي لي بيايتس او مصف يعني كده لاقي مش قادر افاده بقى انا كتير قوي من دون الاسئله اخبار ايه الجوينت ليه لو قال لي يا دكتور انا عندي وجايت وعندي ارثرايت اركز بقى على الايه على الامراض دي خلاص يبقى خدنا اول مثال تاني مثال فيه بعض الامراض النون بنلاقي ده انا عنده سكر انا عنده سكر عندي عندي يوجا اللي انا عندي النقره الجوع بتلاقي عندي يوجا خلاص في بقى سيندرومز كتير تبقى هنا سيندروم اسمه بي 6 سيندروم وسيندروم تاني اسمه فوجت كويناجي هارادا سيندروم فوجت كويناجي هارادا في قوانين واحد اسمه فوجت اخوه اسمه كويناجي الاخير اسمه هارادا يجب ايه؟ هرادة سندروم مطموعة من السندروم مرة. من يوم مرد بس هم دول الأوراق بي ايه؟ تيهم دولة ايه هم دول بس اللي عايز اقتركز عليهم هنخدهم دلوقتي اتحان انا يا طب العيان بتاع البنس السندروم عنده ايه؟ ده مهم او يا جماعة ديب عنده حاجات لوكن في العين وحاجات جنة اقولي الحاجات اللوكن ما انا قولت عنده ايه لوكن عنده ايه لوكن في عيني؟ او يريدو سايكويت؟ طبعا عنده جنرال ايه عنده حاجه غريبه جدا عنده اورو جنة الارث عشان كده عين تعب يبقى تعلان يجي له فتق يقول مثلا ايه ركبت يقول لي لا يبقى مفيش ايه انثرايت طب عندك اورو او جينيتال الترز العيان يثغر انا باجي اتكلم في ايه في ايه عنده ايه برينتس الدروم العيان عن بتاع عنده اورو جنة الارث زائد يوجايد تاني عنده والايريتو لاير اي عنده اي ريدو سيركلايز والايريتو سيركلايز دي تبقى تيزين لدرجه ان الكروييت دي بقى انفليمد هو كمان يعني الايريس استريبو كمان الايه الكرونول هنعرف ان الكروييت لما بتبقى انفليمد بيطلع اكستو دي الكرونول دي طبعا اكستو دي طب اكستو لما الكروييت طلع اكستو هيتفق مين قدام مين للذاتي تمام خلاص يبتدي ان ده يتزاقي قدامنا تحت المرض ايه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 العلاج بتاع فينتينر بالدكس ومع ذلك التريتمنت از ميديكال خلاص اقول لك ايه انا كده بالعرض ده هو موجود الانفصال الشبكي فالتريتمنت از ميديكال احفظها في دماغك ها هيريدي اللي هو هارد اربع ار يبقى مع ايه هيريدي ده مع ايه اربع ار مع انتينر بالدكس خلاص طب ده لوكال لما في لوكال يبقى جنرال يطلع الجين بتاع الهيريدي في النورم ده عنده ايه بقى في عنده حاجات كتير بيبقى الجلد بتاعه بيبيض بتلك رموشه بتبيض وحواجبه بتبيض لما مرض اسمه بنيودت الجدع وما لو عارف ان انتوا عارفين يبقى جلده بيبيض بتلك رموشه بتبيض وحواجبه بتبيض بنسميها ايه بتنميها بوليود عارفك انا عندي كمان ما بيفتح عنده ده خلاص اخر سندروم انا بخاف وانتوا بتقولوا في اسمه اسمعوا سنجروم تقبلك في الامتحان عشان ما يقرفش منك انا بقولها تقولها من غير انزعاق قولها بالراحه ففي حاجات تطلع على ايه على المفتحه فخت الصندوق الوحيد في اليوم اللي بيحصل اليو جرايدز يومي لسه الاول حاجه والوحيد فيهم الحمد لله الحمد لله اللي بيحصل في الفينين فين في الالف فينا اهي اللي يحصل في الفينين اللي عنده حاجه غريبة بقى عين عينه جامده لا قايره فاتح وقايره ايه كده عاين فاتح وعاين غامق ده مرض اسمه ايه لون العاينه هنا مثلا بني وهنا مثلا ازرق اسم المرض ده يديره كرومي. يديره يعني بقرن يديره كروميا يديره يعني بقرن وكروميا يعني ايه يعني الوان الوان مختلفه هنا في سؤال يعني ممكن تسالوه تتوقع احنا قلنا النيودات بتتحط على ايه نيلا تحصل في العين البيجمنت ولا العين اللي بيجمنت الانفلاميتور هنا قلنا اول معلومه هو إيه مينيتا لدائما يحط في العين دي في ايه في الليف بيجمنتيد فخ مش معايا التيروكرميا معايا التيروكرميا فده فخ تي تي الفخ ال الحمد لله في مين الحمد لله سمين. في مين فيني اه هي مازل. الحمد لله في مين؟ طب رجالة تنتقى طيب الحمد لله في مين؟ 200 ايه؟ عرض فاتح و عرض غامق هتديلوكروبيا وعلى فكره انفلاميشن بيجي في ألمي عين في ألمي عرض اللذب ما تنضرهم اي خطر طيب يا طرح اليوزيارت مش ممكن من امراض في العين من اقرب بزيز طبعا ممكن ممكن المرض يا رفاق يكون ساهم أكيلاريجي زي كيراتيدس أو أسكيلاريس ده لإن أي داخل العين بطلع أي إنتفامية داخل العين بطلع توكس يعني عنده عنده طلع تعمل يعني ممكن يكون كيراتيدس أو أسكيلاريس لو الواحد عنده انفصال شبكي يا جماعه يا ريتنا اهي منخطر شايفين وريتنا دي باراع وعره كده شنو لو انا عنده ريتنا عند التكليف ايه الميكانيزم اللي يحصل بيها يوم دايت انت رميتها في اليور بيقول لك ان ريتنا لما تنفصل ما بتدخلش كويس فلما ما بتدخلش كويس الميتابوليزم بتاعها يتحول لان ايروبيك واي ان ايروبيك ميتابوليزم بيطلع ايه لاكتيك اسيد يعني الريتنا المنفصله في المنهك بتطلع كتير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 بعد فرصه لا قدر الله مشيتوا كده اوكي ليه لما بنلعب الدخلقه تقعد تخبط لمين في الايس تعمل ايه اهه هنا العيان عنده طابله كيتل ممكن يحصل له لو واحد تعثر ودخل كان في عينيه فورين بودي فورين بودي ممكن يعمل ايرايت باسارت ما يبقىش حاجة ايه ما فيش حته ايده لو حته ايده تخش في الجسم هتحافظ على وعلى كده خلص الموضوع لا لازم بحته حديده حته نحاس لازم تبقى الفورم بودي كيميكالي اكتف لازم الفورم بودي كيميكالي اكتف فايز ان الحديد اكتر الصدا ممكن الصدأ يفصل من الحديد في فين لما يفصل من الحديد هيفتح فين هيفتح في العيب ايه على ايرت يعمل ايرت مش اي انترا اوكلر فورم بودي يعمل انتري لازم يكون الفورم بودي ايه يا جماعة؟ كيميكالي اكتف أمي صادق ما فيش جريمة تعلن على فكرة أنا في المنهق قدام في التربة ما فيش مين ومين حديد ونحات خلاص خي من اللي قاعد في كبر حديد حاجة دي بقى الموصيفة أفضل اللي جاي لي ممكن السبب العلاجات يكون انترا وأقل ما المalignant تشو المalignant تشو ما بيطلع متواليات بيطلع مثلا تروح على العيادة تعملي إنتلش ودي بالنسبة لي أنا دكتور واحد جاي لي بعيرايتس ما صحش وانا اقول له عي رايتز عيرايتك يلا خد العلاج بتاع خدك روح في احتمال يكون في حاجه مستخبيه ورا كنت في ورا ايه تيوب يا امس العيان بس ان شاء الله يطلع بيرس النور فوقت يطلع أي, اي حاجه بس ما ان عنده ايه ورا تيوب انا طلبت واحد عنده جيوجايدس انا كنت كده ده مين اللي وعندي بجاعة الابعته لعمل ثمار ليه عما تدير كورتينوم بتاعه العلاج من لا انا لازم اكتكروج ان انا فيه هوراء ايه؟ ثيومر بعد ذكرة فاستفنكتين اقلقا لسندروم اسمه ماتكريد ثيومر يعني الانترا اقرر ثيومر لما يجي تكليل الانترا اقرر ثيومر اقري انا استخدتي مظاهر لي ايه بس؟ ايه اللي ظاهر؟ يوجي ايه ماشا جمعا؟ لا ثيومر بقى اسمه ماتكريد ث انت اول سامن يمتحان اول واحد عندك يا دكتور اي هفتو اكسيكروب ما في قريبت الدروب كده كده كده ده كاتر ده كاتر كده ماشي يا جماعة يبقى لاجه تاخد من الانترا او كلاك سيومة ممكن يستر يكون فيه حساب ثاني نذكرين الانترا متنخلاكة فادي ايه يا جماعة لما بنفتح يا بطولي بتاعات جوه ايه الانترا ومن لسه بطه تطلع لقدام تيجي على الايريس تعمل حساسيه في الايريس تعمل انفلاميشن في الايريس تعمل هايبر سنسيتيفيتي في الايريس خلاص يبقى ممكن تبتدي تقول ان العيان بتاعته مفتوحه واللمف بروتينز بتطلع هنا تعمل ايرايتس بتسميه ايرايتز انا فيلاكتيكال انا فيلاكتس دي يعني ده يعني يعني انا فيلاكتيكال على هايبر سنسيتيفيتي خلاص كل الدكاتره بقى الفاشلين ينطوا على التاغ الاخير ده الفيلاكتي وورثس ايه ديورث كوتين العلاج لا الايدوباثي بتتاول ده الايدوباثي بجيبه بايه بالكروموسوم ما هوش ديور ما هوش يعني فيش حاجه في العين مفيش بخر مفيش تيروكروميا انت معايا بقى وبعدين بقول ان هو ايه الايدوباثي والله كل سنه يقول لك ايه من الاول من غير ما يكمل فحص ديورث ماشي يا جماعة، ده اخر ايه اخر احتمال ان المرض يكون مالو سببه ان المرض يكون ايه الايدوباثي خلاص دي التاثيره اللي دي اكوردنج تو ذايك التأثير من البيت according to the acutiology اللي جاه برضو مهم according to يبقى الـ في ولا ورق ولا في النص ولا في كله يعني ايه دا؟ قنام ولا ورق ولا في النص ولا في كله يقول لك ايه؟ لو الـ في الـ iris دي كده لو الـ في الـ وفي الأنتير بارز of the جيل يقول حتى هذا كده مسميه ايه مسميه أنتير يرجي وياك يبقى ميني اقولي رقم 1 الأنتير بارز أنت لميت في الاير وفي الأنتير بارز of the جيل يقول حتى يقولي الأنتير بارز of the ده اسمه اللايكات اللي سموث بارت يبقى بارت بارت في الاير وفي البارز لو في في البرزبلا لان هلقل اثنين، اسمه بارز بلا نايتس او اسمه يوجاتس النص يعني ما هو قدام وموجود شوارك ده فين ده؟, ده يوبيع. انترميديات يوبيع. انترميديات يوبيع. فين. في النص ده ميه انترميديات يوبيات رقم اثنين انترميديات يوبياتس او بارز بلا نايتس الانترميديات يوبياتس فالبارزبلا لان وعلى فكرة ممكن ياخد معانا دي كمان ده يعني الاثنين ببقى بعد كده البرفرال بارز توقف ده ايه؟ البريفيرال بارت اوف ذا يعني البريفيرال لا والبريفيرال بارت اوف ذا كوروي الانتر ميدييتيو بياس طب لو الانتر هنا بقى ورا كده فين في الكوروي اسمه لوير برين ها اسمه كوروي دايتيس او بوتيو ده اقول لك على حاجه انتيرير انتر طب بيتقسم لوفه كله ثاني ايه مسميه بانيو جاد لكم بس حاجه دايما الانفورميشن في الكوروي ما بيرضوش الكوروي بس جنبنا دي طبعا غالبا الريتنه بتبقى اسفل طب جامبين مين كمان الليترا ممكن يحصل ريتنايت مع الكورونيدايتس دايما يحصل ريتالاي ودايما يحصل ايه فيترايت وممكن البلاز فيتز اوف ذا هي بس اللي بتتصاب يعني يحصل ايه فسكولايت بص كده العيان اللي عنده بوتير لوجاي غير ما حد انا عندي فكر اوف ذا كوريت احنا متفقين عليه وان فيكر اوف ذا او ايين كمان والريترا بتتشر على البلاز فيت اللي انت مينها A fiction of the literal في <تصفيق> السمية The truth الكلام لازل القدام السبعة واضح ان التأسيمة دي قدامه ورا ولا في النص على حسب الاناتومي اخر التأسيمة سهلة اخر التأسيمة على الaccordingة وزا بصوله تقولك لو الورجنيزم اللي وصل هنا لو الورجنيزم اللي وصل هنا لو الورجنيزم اللي وصل هنا تسمي اليو بلايته ايه جانينوم تطلع اي حاجة تانية تبقى انهم جدت لنة تنة دائما يا جماعة اي أي اي اي انترفيشن أو او لازم عايز يطلع ايه جرانيولوما او نديول يبقى الجرانيولومات ده دا... كاركترايز باي فورميشن اوف نديول في حاجه كمان كده مش عارف ساعه مش ما تكون كاتبين هقول لك اجلو بس الحاله وهقول لك ماشي يبقى لو صار سي بي او سيتس اوان يسمى المرض ايه جرانيولومات ثانيا بي كاركترائز كاركترايز حاجتين في حاجة انا قلتها فورميشن اوف نديول طب لو قال أي حاجة تانية يبقى قام جرانيولوم اي الالفينيشن في النوديال تراك لازم يطلع خلوي صح لو السلول اللي بيطلع من هنا بيطلع من الانفلمد اير هي عباره عن اكسوديت نكمل يوبياتيف ايه اكسوداتيف يوبيات طب ساعات الالفينيشن اللي هنا يطلع بس نسميه ايه ريناند يوبيات ماشي يا جماعه عندنا ريناند وعندنا ايه اكسودات نقول دي ثاني ماشي يا جماعه يبقى الباثولوجي بتاعنا يبقى لو السبب كده او السبب اللي يبقى ايه اي حاجه ثانيه يبقى نان بلانيربوت النان جرانيولوم بيطلع ايه بيطلع ايه ان طلع يبقى إذا بيطلع اكسيد يبقى اكسوديت هندرس بقى اول واحد اللي هو الانتيدو يوبيات يا ترى العيان بقى بيشتكي من ايه واحد عنده انفلاميشن في الانتيدو يوبيات او من يوبيال طبعا انا مستنيكم الحصه النهارده هتبقى طويله علشان خاطر الحصتين اللي فاتوا خدت حصه مشي فما علشان ما أقطع زولي لحتى أنا لازم طويلة شوي وإذا أقول عن مدرسة جامعية دلوقتي احنا عايزين كل يوم جمعة نرجع ال هنتيى كل يوم جمعة نرجع شاطر على كثينة على الكثينة نرجع نرجع ثمن أو على دلوقتي كثينة تقول عايزين نرجع في آخر فاا أنا هرجع كده وهرجع كده فعايزين كل يوم جمعة نرجع يعني مثلا عايزين يوم جمعة بعدها. نرجع أول لبعده نرجع نرجع نرجع نرجع, نرجع نرجع نرجع نرجع أنا ورق مملوك ونرجع خمس صفحات ونزيد كده لقد نعمت الورق كتير الذي يمكنه ان يكون كويس؟ من يمكنه مختصر شوية هناك من يمكنه ان يكون هناك من يمكنه زي ما هناك من يمكنه ان يكون هناك من يمكنه ان يكون هناك من يمكنه ان يكون هناك من يمكنه ان يوم هناك من يمكنه ان يكون هناك من يمكنه ان يكون هناك من يمكنه ان يكون هناك من يمكنه ان خلاص هناك من يمكنه ان عليك هناك كبير عليك من زمان حاسس ان ماشي كده اوكي خلاص الجمعه لا لا جاي الجمعه الجايه, لا. الجاية الجمعة لا واللي بعدها لا طيب خلاص هنجيني الجمعه الجمعه الجايه لا واللي بعد بعد بعدها لا الجمعه اللي جايه اللي بعد بكره دي الجمعه اللي بعدها خلاص اللي بعدها لا اللي بعدها يعني بعد بكرة لا.. يعني فابلنا مثلا ايه؟, ايه ايه معدل. سنة؟ لما ايه انا سنة في, لا <تسجل> لا. ما ما أنا في ناس ايه مصر ايه؟ صابحي يا حبيل الوقت ايه انا سبح في اسبوع لا لا كامل اي دف العظيم لكي اجازق مثل فانا في ناس بس عايزة وفي ناس عايز اجازق اغالي فانا هنامل اللي في النص اللي في النص ايه في اسبوع بمش هو اللي بقول عنه في ايه اسبوع ولكن كذا اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا اذكر يلا. اذكر كذا اذكر كذا اذكر هو في كلينيكال بيكتشر بتاع العيان اللي عنده انفلاميشن هنا الامفيرودات والديويا سترك هيشتكي من ايه عشان نخلص هيشتكي من كلينيكال بيكتشر لايك كورنيال مش انفلاميشن في الايرس لان في انفلاميشن في الكورني اذا من كلينيكال بيكتشر زي بتاع كورنيال انتر رقم واحد بين يا دكتور عينيا بتوجعني مع بعض من الاختلافات يا ترى السبب بين هنا ايه بيقول لك ان الانفلاميشن على النيرف of iris. يعني iris يعمل ده irritation يبقى رقم الإثار بالبين irritation of the sensory nerve أبقى كوائح الانفلاميشن عمل irritation في النرب رقم اثنين في مصل هنا اسمع ايه كونسترختر مصل هنا اسمع ايه سير مصل يقول لك ان التو مصل بتقول نتيجة الانفلاميشن بيحصل فيهم الزبازن الزبازن في المصل يعمل ايه طبعا الزبازن في المصل يعمل ايه يعمل بين ده السراب رقم اثنين الزبازن في المصل يؤتي إلا بين بقى من ثلاثة ايسا بالفين زي ما اتفعل نتيجة الانفلاميشن البلاد دي سنوال دي اقل حاجة هيطلع منها حاجة كتير قوي اقل حاجة يطلع منها بروتين البروتينز دي يا جماعة تاكرين اولا الا من غير بروتينز اسمه اسمه اكوس طب الاكوس اللي عليه بروتين بيبقى شبه البلازما. ونسميه بلازمويد ايه ما علينا هنقوله ثاني. ولكن البروتينز دي هتروح على فين تقسلة يحصل له ايه؟ بسبب رقم ثلاثة جوليوكومة طبعا العيان انت ضغط عينيه عالي اكيد عنده ايه طبعا؟ اكيد عنده بين يبقى عندي ثلاث اسباب بالبين. نقولهم تاني الريجزة مثنين؟ في النيرجة مثنين؟ في المصر اقلوزة مثنين؟ في الانجل خلاص؟ دي اسباب البيه. رقم اثنين يا ترى البيه ده ايه خصائفه؟ البيه بتاع الالصر كان بيه محدد. في مكان مين بالظبط. العلة بيقول لك ستيتشينج بين لوكالايز بين البين والعين دي جت الحته كلها البين بيبقى ايه المره دي الديفيوز بين أو دول ايكنج بين انا عارفه الخاصيه ان البين بيبقى منتشر في حاجة البين بيزيد ات نايت دي يا جماعه دي تيجي بالانفلاميشن الانترو تشامبر دي بتبقى مليانه توكسين من دي الانفلاميشن الانترو تشامبر بتبقى مليانه ازاي جسمنا من دي او العين بتخلص من دي نطلعها برا عن حاجة عارف الانجل يا جماعة؟ بتاخد اي حاجة تطلعها فين الانجل فينا فين تو على فين على الدينس سيركيليشن يعني هو نايم اخبار الدينس سيركيليشن ايه بيتحرك ولا واقف واقف دي عمليه تجنيش يعني طول ما انت نايم التوكسن بتعرف تخرج في الاوت لا لا بتتحوش يعني طول ما انا نايم كده التوكسن عمال ايه يتحوش يتحوش يتحوش اتوقع لما بتكتم بتتحوش وانت نايم يوصل ايه للدين يزيد يبقى ده رقم 3 الثلاث رقم ثلاثة الخاصية اللي بعد كده ان البين بيزين اطني صلح حضراتكم لان التقس ان تزيح فالله ايه اطني؟ اكلم وليش؟ بزين! ليه؟ لان في ايه وحنا نايمين في ايه هنا ومعقق في السكة؟ فيزينة السكة خلاص؟ ثالث خاصية للبين ان البين ده يا جماعة بيقى بالعين بس ياخد الفورس ياخد التمب يوصل التمب العين بقى في حديد جدة البين بيبقى رفرد وزا اي براو اي براو ان ليه ان البين سامن النيرف ان ذا ايز بين بتاع العين بياخد سينسيشن من العين الترجمين هو الترجمين في العين ده الحته دي كلها يبقى الحته دي كلها على العين ليه لان يحصل ان في الترجمين من يبقى البين مش في العين ده في العين او في اللي حواليها البين ريت تو ذا تيمبل اند ريت تو ذا اي براو احضركم الونج ديستريبيوشن اوف مين اوف ذا دايخ بشكل عادي بقى فاكرين العيال اللي عنده الستر يعرف يبص للضق؟ فوتو فوتو طيب العيان اللي عنده الستر اي افوار الدمائي يعني بتجمع جامد بتطلع جامد اسمها لاكريما العيان يجي عامل كده اسمها بي. ايه في جامل اسمها؟ دي ايه اللي انا جامد فاهم زي الفروز رقم 5 طبعا نظر هي ايه اوف فيجن دي قوي ان ديمنوشن اوف فيجن النظر النظري بيقول ومعايا ايه كمان لسه قايل بين يبقى دي بنشوف القضيه هنا ايه بين فولد نيوتال اوبريشن بطريقه التمب ليه العيال نظره بين ادباب كتير الحقيقة التكسنز اللي بتفتح بالاندوتش بتيجي على ده هو مين ده اللي انا برسمه ده الاندوتيليوم حد عارف من لما يبوظ بيفتح ويندو يخش اب تي يخش بالكوريا يبقى الكوردية هيحفظ فيها هزنة او هيحفظ فيها ايديمة ده طبعا هيؤثر على الرجل في حاجة كمان في حاجة كمان مع الضوض الاندوثيليا وغير التوكسن حسنا ضغط العين له ايه في العيان الاندوثيليا انا <تصفيق> دي كده عن الاندوثيليا ايه؟ يبقى, يبقى, يبقى واضع يا فيه توفاكتر لا يبقى واضع الاندوثيليا <تصفيق> هيا يا جماعة ولا <تصفيق> ايه؟ والبلوكورما في حاجة تان قصوا فيه هنا من الضغط بيس الجابة إليه قلت عملناها بروتين قلت عملناها كمان الانفلاماتوريسيلز الانفلاماتوريسيلز كتفاشخ من أنسي وتشاربز تيجي نوعا كده تلزق هنا. تلزق فين؟ على ظهر الكورنيا اللي الانفلاماتوريسيلز على الـ باكوزا كورنيا ده مرض اسمه كي بيز يعني كيراتيك بريثيباتيس خلاص؟ هنأخذ هذه الوقت بصماشين لوحدها ده ممكن يحصل تي دي يعني اي جي اختصار هي جرافيك بريسستات وسط وسط مثل عف ايه على ايه بوضعيه عافيه الانامل بتلف فين على عليها بالتفصيل اكتر دلوقتي بس اكيد لو في الامتلامات دي هتأثر على الجسم طبعا هتأثر على الفيجن رقم 2 الامتلامات اللي بتلف هتدي الانتي وتنزل ورا كمان تنزل مين القط ده كان ده اثر على البيديه اه هنا اخبار الانتير والفيترس كلير ولا بيربت بيربت يبقى الانتير تشامبر والفيترس الاثنين بيربت وده يأثر على الفيترا عرفنا قبل كده ان الايرس من جوه مليان بيجمنت صح تمام ممكن الغضبه دي, دي لما الضايق يطلع هنا الاكسيد تاخد معاها ايه وهي طالعه الاكسيد دي بتطلع بينه والبيجمنت بتطلع كده وتنزل كده تنزل على مين على يبقى لما تيجي تبحث على تلاقي بيجمنت على الانتير كبسول اوردينت فاللي كنت وانا طالع بيجمنت دي جت منين من جوه مين من جوه الاير يبقى اللي بعد كده هنلاقي على النز في بيجمنت طبعا هيأثر على ايه طبعا على الريجن احنا اتفقنا ان المصل اللي موجوده هنا اهو ده ايه وده ايه هيأثر في ايه في اول المصل دي ده يعني هيأثر فيه ايه, ايه؟, ايه؟, ايه؟ زاد زاد يعني كونتراك فاكرين لما المصل دي كونتراكت يعطل ايه الزنيون؟ تريع ليه؟ اهل اللي فينا وراحولها اقول للوقت انا يمين شمال؟ هي الحلقة واحدة يعني دي دي حلقة كده لما الحلقة دي كنت لا او لدي? تديه لما السلر يورينج لما السلر يورينج يدي يحطل ايه يعني اسفل يعطل ايه الزنيون؟ تريع طب لما الزنيون تتريع، حلل اللي انت تنطل ثلاثة؟ لحد ما تبقى مور كيرف لما اللينز تبقى مور كيرف يقطع في قوه اللينسه تزيد اندزيتد كولد مايوبيا ولذلك مايوبيا دي, دي فيه كلمة مهمة قبلها انها ترانزنت مايوبيا يعني لما العين يخف المايوبيا تبطل تروح تبقى مايوبيا ترانزنت والمايوبيا ما تبقاش جامده قوي بالكثير من واحد الى 2 درجة خلاص تتوقعوا العين ده لما يجيله مايوبيا يحصل له ايه في نظره طيب عشان كده في البانج قال لك ولكن لما تيجي في قوه العين بتاع هذا العين النورمال هايبرمتروبيك مالوب قال لي هتهي مالوب خلاص طب ايه بقى بعد كده تاني ممكن يأثر على الليزما التوكسينز اللي موجودة قدام ممكن تنزل لورا <تصفح> تيجي على الانباض فيزلز وادارتنا وتوسعها اكتر حته فيها انباض فيزل هي منطقه المقله اكتر حته من الريتنه فيها انباض فيزل هي منطقه المقله ومبتدي يطلع علينا فيو بيتجمع فين بيتجمع في المقله والسيلولا ده ممكن يخلي المقله تاخد شكل السلم نسميها ستيت ماكولر إديمة. في الماكولا بس بس نسميها ستيت ماكولر إديمة. نشوف ما يبقى التوكسين لما توصل في الماكولا غالبا بتظهر شكل ستيت فنسميها ستيت ماكولر إديمة. اللي وصل عن توكسين فممكن نسميها توكسيك بالآخر بقى ايه حاجات هتأثر على الفيشن الغضب عنه في النهاية يا جماعة تتوقع اللنت دي تختم طبعا قدام ايه باللنت كاترة اسوء ايه كاترة ده كومبنيكيتز كاترة في النهاية يحصل ايه بالانجل بروتينات هتعمل فيها ايه هتقفلها يعني هيحصل كاترة وهيحصل جولوكومة ممكن شوية اكسوليت نيجوا يتجمعوا هنا وو شوية اكسوليت نيجوا يتجمعوا هنا وو ما بين ايه وما بين ايه ده اللي انتوا قلتوا بس يعملوا من ممبرين لو... الاكسوديت بعد شويه يتحول لفايبروز يعملوا من ممبرين وعص وجي من ممبرين هنا كمان الممبرين ده اسمه ايه من ممبرين والممبرين ده اسمه انسايتليتيك ممبرين عايز اقول لك ان العام ممكن يكون تو ممبرين انسايتليتيك اند يوبيدل ممبرين ثاني شويه اكسديت احنا بنعمل الانفلاميشن بيطلع السليب يجي هنا ويتحول لفايبروز ويجي هنا ويتحول لفايبروز اسمه نوبلا ريمبرين هاتفك اللي تحت ده مكانه فين الاول ما فيه لو. بين اللينت وما بين الفتر عارف الانسليب بقيت اسمه ريترو نينتنتس بي اللي بيتكون في الريترو لينتنتس اللي بيتكون, لين اللي بيتكون لين اسمه ده فايكلبت ممبرين طبعا الممبرين ده والممبرين ده هيحصلها ايه هيحصلها خلاص اخيرا مسؤول عن نقطه الكتاب طبعا العيان هيشتكي ان عينها تحمر ليه اه ليه نتيجه الانفلاميشن هبايت كان نتائج الضغطات دي اللي هنا اللي في منطقه اللمبه البروت دي بتاعه العين كلها متوصله على بعض لما البروت دي دي بايليت لازم اترفضه دي كمان بايليت قلت لما كنت عين من هنا تلاقي لونها هنا احمر نتيجه دايلاكيشن اوف ذا لمبل بروبيت ربته دي اسمها لمبل بروبيت المهم انا عايز اقول لك يا دكتور عندي ريد اي يعني ايه حمره ايه طري الشكل ده هل كل عيان عنده اي دي سجلات يعني حمراء على واحد الكرونيك شنو انا دي اكيد كرونيك على للعيان الكرونيك كيس تبقى العين واحده متفهما مدوينه ده العين لو من اي اكتب ذا كيس ايه يعني حمراء مين لو الحالة إيه؟ كروني. دي يا ألتانشاف يبادر هو يبان ينقطعش خد نفسك لعين، مرجع نفسك لعين تاني، عنده بين، صور على على، صور عنده بين، البين ده لو أذر كبير، البين ده جماعة، مكالج ولا ديسيوز، ديسيوز، بيزيد إمته، ها بيزيد امتى باللي بيمشي على ألونج ده نر بالليسو طاجر عندنا في ادس لي العام بيبقى عصب بص للضوء في الضبابيه عنده دموع كثيره كريميه قافل على عينيه جامد لضروره عنده ايه ديمنوشن اوف فيجن ويتش بين ولا بين ديمنوشن اوف فيجن بين الاتجاه الكبيره للنيوتن اوف فيجن حاجات كثيره قوي خلاص اخرها ان اللي اتكثف اللينس هدول هيحصل رجوعه وهيتجول حاجات فيز ايه الحاجات اللي بتسيب طبعًا فاهم بس فين صوتك يا استاذ؟ حضرتك نعم مش فاضين فين هو طيب هيبص ازاي ازيك هو ماشي هنا و هي وديت مين كده جنب الكيدنس؟ ابيض اكيد الكيدنس اقل من بنت في عيان نظره قليل وما فيش وجع زي الايرور يعني ممكن عنده ايرور في الشكل نظره قليل صح في بنت لا دي كده ودي كده هو هي ازاي انا عامل يعني كده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 يعني البلوض رسل... وفزا لد عضايله تسمع ايه؟ مية البلوض رسلد افزا كل جنك طيفا حضايله ايه مية احد عارف مية في كل جنك طيفا اسمائه؟ كمول في مية وكل جنك طيفا دا ومحتاب الكورنيا سهلت الكورنيا في ايهنا؟ احنا في مية؟ سميناها كورنيا القريبة وهم سميناها هني في كورنيا صح؟ وفي ايه دول؟ انطبامات ريزرز على ظهر الكورنيا من ورا سميناها كي بي كراتيك باريتيت اولا الانطبامات الريزرز المفهوم انها في الاي سي ايه اللي خلاها تطلع لقدام وتلزق في ظهر الكورنيا كلمه واحده طيارات الحمل كونفكشن كارنت ايه طيارات الحمل دي هتقال لكم ان هو الايكو بيطلع منين من ورا ده يبقى هي رحله للانجل كده غلط محمود فين محمود تاكم هو ده بس؟ هو كنت عايز اديله حاجه. محمود يا جماعه اللي صلح لي الكمبيوتر قبل كده فين؟ عايز انا. مكاس؟ طيب. هو الدكتور عايز لو حاجه. ما يا جماعه ان انا اخذ اغراض الايكو في السلك كده كده على طول. امال الايكو طالع من المنصعه بيبقى سخن. يا تبقى نص. الكون دي في الشارع احنا بتبقى كولد. في هنا حاجه سخنه فالدميره يرجع تاني يدخل يطلع تاني يفضل رايح جاي كده لحد ما يخرج فين منين اللي انا راكب اسمه كونديكشن كرنت تيارات الحمل يعني الايكوتر يطلع يروح كده للقرنيه ويدي لكم لينت لحد ما يطلع هو رايح ناحيه القرنيه هو رايح ياخد مين معاه كده قدام الانفلاماتيو يلزقها في ظهر القرنيه عايز كل ده اكل تلزق في ظهر حيدي... يوتو كومبكشن كارا. تيارات الحمل. مين اللي بيعمل تيارات حمل؟ الايه؟ طب يا طابعة دي اقضاء ماند والسكينين في الكوب سيكشة من قدام. قدر عينيان خاطتها كالبوص كده بس لو كان مش, مش عال انتيرو سيكس من وراء. هتلاقي الانفراماتوري سلزة عندها كده. اولا شكلها ايه؟ متاد والمثلث ده فين؟ تحت ولفو في الانفيرولزون وانا في الابرزون. في ليه ليه شكلها مثلث وليه الانفلامات قلت نزلت لتحت طبعا من ايه بالغراف طب الجراف يتنزل الانفلامات اللي تنزل لتحت يعني عمري ما الاقي تي فوق خلاص دايما هاتي تحت طب ليه برضو شكل الخامس شكل مثلث خاطر الجراف لو بتشيل تراب من التوم هنا اسبوع وبتبص عليهم بعد كده اسبوع هلاقيهم عاملين ازاي ضاع عليهم مثلث كده كومه تراب صح اقل رمله فين فوق اكتر رمله فين في البيز صح يا يعني نفس الفكره يعني ال ال ال دي ترقى ترقى ترقى دي دي شكلها تراينجل تبقى فين؟ تبقى تحت، ال دي دي دي فيه منها انواع، بص كده ال دي فيه منها انواع، يعني لو بعيد ال دي زي ما انا همم كده راوند لا كويس كده يلا لقيناها كده ايه الفرق الكبير الاوانيه لونها ابيض اللي تحت بجمنت الكبير الاوانيه راوند اللي تحت ايه مسنخره دي ثيرنت جليز ودي اسمها اورد جليز كله هنا مايدي الرينت جليز ريجنت جليز ده كلامه راوند ودي مسنخره دي نوب بجمنت ودي بجمنت ودي كبير ثانيه بقى كبيرة بقى في حجم كبيرة من حجم <تصفيق> <تصفيق> الكبير اللي في المنور ورولها اصفر اول واحد اه موجود في اخر صفعه من المركبه ايه اخر صفعه من المركبه خالص قابل موجود الكلام اهو ثلاث رافعه بصوا الثلاثه عندي ثلاث انواع اول نوع اول نوع رئيس ثاني نوع اول ثالث نوع اول راح شوف المنظر اللي تحت ده اصفره وكبيره جميل قال لك شبع جلد الابهدين المعين شبال ليه بتعالخو فتمها مطن فاس كبير عشان ما تلزهومش هي اولد كبير فيه ريسنت كبير فيه اولد كبير وفيه دين اللي ايه مع اه خلص كده قال ليه دينها بتعيب ريسنت كبير اولد كبير دين المعين دين المعين دي بقى قد عاشبه ما فيهاش موجودة غير لو اللي وصل هنا أو لسؤال MCQ. <تصفيق> يعني الدهن اللي بفاني رومتر. دي بي او 7 يعني القط دول الماين دي ما بتبقاش موجوده غير في الجراني رام دي جت قبل كده MCQ. جراني كده طيب عشان اخدكم في الموضوع ده بعد كده بقى اوريكم وهوريكم فكك في ده جاي من لبنان باخد الكافيه من شايف ايد الكورنيه ايه ده انا ايه ايه ده انا ايه ده انا ايه ده انا ده ده انا ايه ده انا ده انا ايه ده انا ايه ده انا ايه ده انا ايه ده انا ايه ده طيب هارب حاجة تانية اوضح رد عليها بك ايه افشي طب انا واحدة برج كبزاية واحدة الارج ايه ايه اه ايه واحدة كبيرة تبقى مواطن سين ايه دي كبيرة ايه هي باينة مواطن سين المواطن سين بتحصل نعجل اني لومتاس شو بياد <تصفيق> <تصفيق> لا يكتب <تصفيق> <تصفيق> مواطن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 انت الكاميرا نورمالي لو انا جبت ضوء كده وخليت الضوء يخش من انا الكاميرا مش هتشوف حاجه خلوا الضوء هو معنديش ولا اسكيبشن لان الاسكيبشن بتاخدناها ام تي اوبتيكال اي ام يا فيها الثول بس الثول اتهفاف جدا ربنا مش شايف حاجه طب لو فينا هنا انفلامات الريت وفي بروتينات والضوء بقى يعدي الضوء عادي من جوه انا ايه مش شايف الضوء بقى ايه اشوفه زي مش ايته. لو انت اعادت البريكس ده في ام اجازة وشبتوا عال شانسوا داخل الشباب كده هبص ده شوعة تلاقي ايه لا حاجات بتنسح بتجري كده فارتف خلاص؟ اعادت لو الحاجات دي مش موجودة ده قدش هشوف الضوء ماشي يا جماعة؟ نفس الكلام بشوفه انا بشوفه الدوق وهو ماشي جوه الامتير شامل لنسميه الاكوات الاكوات ده لنسميه الاكوات المتوحق لنستبدي اكوات فلير اكوات فلير خلاص؟ يبقى دلوقتي الضوء اللي دخل اللي اللي موجوده هنا خلتوا يظهر خلى الضوء يظهر البارتيكلز اللي موجودة هنا اللي, ب... اللي موجودة هنا خلت الضوء يبقى ريفليكتد الضوء لما يبقى ريفليكتد يبان المنظر ده بنسميه ايكوستر وجود الايكوستر يعني اول ما الايكوستر يعني ان المرض شغال يعني إن المرض ده ايه اكثر خلاص يعني لو اكثر الله يستر الله يستر اي حد فيكم لقيت المنظر ده يبقى ان عامه المرض شغال من المرض ده ممكن يا جماعة يروح يتبقى حاجات منه يبقى ارض يعني ماشي يا يعني المرض ده ممكن يتبقى حاجات منه اعرف ازاي إنه هو قديم ولا جديد المرض ده يكون فيه يكون فيه وجوده يعني ان المرض ايه اكثر طب حد عارف يا جماعه البارتكلز والبروتينات اللي هنا لما تزيد قوي تعمل ايه تتاثر بتاع صح ده هنا هتبتدي تتجمع هنا كده وتعمل الماده لونها اصفر شبه الدهن لا هي. ممكن الاقي اي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 طيب وديني ما نظر شبه لعيبوا بس, بس فوق ومنسمى إنزيمته هاي طب منعرف كلمة مع... عن ايه؟ أضار عن إكسدزيم ذا اللي فات عن ايه؟ تماه ذا مع... كده يبقى الإنزيمته هاي قوم منعرف جنب كلمة ذا عن تماه طيب أديك مثال كمان واحد عنده انترا أوكلار بلغن بتسيوم في والمالجنان ده اليومر ده طالع منه ميتابوليتس منه ميتابولايت الحاجات هي الجماعتين يعني طلع من هنا اللي إيه عن إيه؟ عن يبقى المالجنان هيظهر من اللي هي عن اكل مثال واحد عنده الكابسول مفتوح البروتين اللي انت ستتها هنا في الوقت لقدام كده عملت هنا حاجة شابه لهايبوبين اسمه ايه سودوم هيبوبين دي مثال واحد للسودوم هيبوبين مين اللي عمل هنا حاجة شابه لهايبوبين مين ها مين دي تتنعمل هنا <تصفيق> ريميدانت لينت بروتين يبقى الهايبوبين من العادي عبارة عن ايه X-Solid الـ Invented هاي عن ايه Silicon Oil الملك لنفه هاي بوم عن ايه الملك لنفه الصور هاي عباره لن عبارة عن ايه مثلا Length protein Length protein احنا بذنبحص ايه يا جماعة بذنسوش بذنسوش احنا بنبحص ايه الـ Antiochamp ممكن انايب الـ ايه داني ممكن الـ Rottenfield التضاييرات من من منها تفرع وبيطلع ايه هنا نذيه حد عايز نزئيه في الانزيلة تشامبر اسمه ايه؟ هاي يبقى ممكن قليل اللي عايزنا اهو بصوا قبل ما ناخده هاي فينا ده منظر مرانزر مكبر جدا خط مبلد الاوليه ده قاب تكشن بالكورت اللي ورا دي قاب تكشن بالايه؟ في النمس مفروض المسلم بينه ههه الانزيلة تشامبر تبان كده سورت شايفين يا جماعة بتوعه هو داخل هتصمه ايه؟ هو بقى ايه؟ ماشي انا عدت اثنين على ما شبت الصورة دي يمكن هلكم دلوقتي جاهز ازاي الوضحة جميلة ايه كنت سليل اهو انا نسين انا كانت باسمها كده كده وانت هو هو داخل هلديه يبان جوه هنا هنا هيبان ايهن اهو ده هو داخل بان جوه مين يبان عندي شام بلحد لسه مش هو كتبانه من الصورة اقبال ايه البوع لا بده تلو قلنا يا جماعه لما الدروس بيتل في فرقع يتجول نذيب اسمه ايه؟ هاي فيه المأمين اولاً لو الايريتس معاه يزيب ما بتسميه ايه؟ لو الامثالي ايه معاه يزيب ما بتسميه الموريجيك ايريتس بتسميه الموريجيك ايريتس كده؟ طيب اثنين السبب دلوقتي ايه اللي طبعا نذيب كده بقى؟ حقيقي دي ممكن استقل اللي يقص على الدروس بيتل دي تقوم في بعض الفيروسات فيروس تحب ترابشر الدروب ديسل زي الهيربت سنبليك الو في بعض الأورجانيسل تحب ترابشر الدروب ديسل زي بدي بيه لاي جاي في ناس أكدتهم الدروب ديسل ساعتهم فرجائي ومتفرق على طول زي مين؟ زي مين؟ شكرا يعني العيال اللي عنده أي حاجة من الدور جاي لما هلاقي إيه الانديوكشن بسه؟ هاي فيما ساعت هنسمي الايرايتس إيه؟ نمو ده ده الايرايتس جد حاجة لصولي لصولي شاب برصول في زيجر ولا حاجة هو الوحيد اللي شاب نتبا حاجة دي شعكي من العيرس العربة مكانك عندك كيف حاجة هل يفعط العيرس بوطوا يا جبا نور ملي ركب معايا مهور العيرس سيئة على الانسيور تيرفت سموا البقو واللي اللي ايه اللي دي تعالي الاكتوذيت يجي ينهو كدهو ميهو جميل؟ الايرس باتر كأن الايرس على طين ومن ثميه الايرس ما هي ما دي خلال؟ خلاص بيحطر ايه في الماضي ايرس؟ accumulation of extorate of surface of the island هتقالكو سؤال انا عندي ماضي ايرس اختار الايرس باتر ايه؟ الاليفيشن دي تظهر او لا تضمحيني؟ تضمحيني ثميها most of iris pattern ده حاجة بالايرس ثانياً الإنفلاميشا ممكن حيث بالأيروس بيض يحصل الإنفلاميشا ممكن يحصل تغير في لون الأيروس او ستريح في هذا حتى عارف أي تغرير في لون الأيروس بقى الـ في 0 في في رقم 3 ممكن إلا الأيروس يعيقون إيه نوديولز أو إيه هيا من الإنفلاميشا نكون نوديولز أو جرانيرومة ده رقم 3 رقم 4 نتيجة الإنفلاميشا المطول الإنفلاميشن لما يحصل نقص في, في مكان الانفلاميشن لما يحصل نقص في الايرس الايرس يحاول يعوض يعمل ايه الايرس بقى ايه منه ايه اللي انا بكتبه ده نيو بلاد سيلز حد عارف لما الايرس يطلع منه نيو بلاد سيلز ده مين ها روبيوك اي ده رقم عاطي نرجع مع بعض الايرس فين رقم 1 قال لي 3 رقم اثنين لون الآيروس اتغير من انفلاميشن رقم ثلاثة بدأ يكون ناس او انجراني ورقم نتيجة ان فيه بدأ يطلع نيو نورد نسميه ربيوزة اي في الكمبيليكيشن في الكمبيليكيشن هاتنين نيوب نورد بيسل دي صعبة تكمل كده فش جوانيس بوازة نيوب نورد بيسل دي تاخل جوال انجل بوازة. يحصل جولوكومة اسمها ان جلوكوز سببها نيو ضد ديت هنسميها نيو باسكولار جلوكوز هتبقى جلوكوز هتبقى نيو باسكولار جلوكوز ده انا انا قلت بقى في الحته في الايرس ايه دلوقتي في منظر ده الايرس هو في حته فيه ايه حته بقى ايه بالظبط في حتى في الايرس لونها غير طب ايه اللي موجود باقيس بلا يكون ايه؟ شايفين من المعارضة شايفين؟ باقيس بلا يقلقها من الضرط بلاسل باقيس بلا يكون مليون مليون لا مليون ايه؟, إيه؟ باقيس اللي جايتها بسرعة صنع باقيس بلايه حصيص كيميا يكون ايه؟ نجد الله يا فيه في بردو في الايرتز بينا مش بينا بينا ده سويس دوبيوزز ايدي خلصنا الايرتز خلصنا الايرتز البيولوج بتاخد برايي في الاول البيولوج بتزيد وصلنا يا جماعه نورمالي ده طلع النورمال المفروض البراد بسل جوه الايس تبقى عمليه تبقى دور شوارد براد ليه عشان تسمح للايس ان يحصلوا له او متريزر يديله متاخر احنا قلنا البراد بسل دي اسمنا دم صح؟ لما ندمانه دم البراد بسل لما نحصل فيها كونديشن بالدم تفضل تشط للاشتريت بالظبط زي ما نجيب خرطوم ملوي تطفئ حنديه وتفتح حنديه جامد نحصل ايه خرطوم يتفرد نقطه الدوله ازاي البراد بسل دي لما نسميها دم تتفرد كده تتفرد كده لما البرزن تتفرد كده ماريش قدامها جلال الناس دوقت مين دوقت البيوبيض يحصل للعيان ايه؟ ميوزز مهم قوي يا جماعة وكتبه مهم مش سفل اللي مهم مهم ده اعرف ان العيان عنده يجده سيكيلايت البيوبيض يجبون تفسير على ذكره ان عنده ايه؟, ايه؟ ميوزز CONSTRICTION ده السبب ان الاول ان البرزن هب ايه؟ ان البرزن هتتفرد البرزن هتتفرد ثاني صار إحنا اتفقنا من أيام الـ information أيام الإشارة كونستراكتور مفصل زه، ويايامل إشارة دايلاكتور مين عكس بعض بس مين فان كده ننتهي لو سمحت دي مهم البيورن ما يوصل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 ليه ده النهائي يا صديقك؟ فايك يا فوديشن لان في النهايه الارض ده يلزق على فكره لما الضوء يلزق في النين استني بصي انت لما الضوء يلزق في الكورني انت سيرخامي خلاص النين والريفركشن والبترا انا شرحتهم انت في حاجه في البيترا ممكن الاقي البيترا هو كمان بيوصلوا الانتماات للقلب ممكن الانتماات دي تتجمع مع بعض كده وتعمل حاجه شبه كور القلب تتجمع مع بعض في الجي سامح حاجه اسمها سنو بول كوره الثلج طبعا في أوروبا والدول المتجاهده على اي حاجه مدوره غير الثلج يعني هم المتجاهرين بيلعبوا بالثلج يحدفوا بعض فلما تاكل حاجه دي اسمها ايه سنو بول لو المره ده علم مصري هو اللي كشفه كان قال لك كوره تيم كوره جل اي حاجة عشان ده رف ايه سنو كان قال لك ايه غلطه في غلطه الانسي غلطه لايك دي ماشي طب التينشن هتتلخبطه لما نفحص التينشن هتتلخبط والله auto قوما مساله ده التكتين هيعلى ولا هيوطى هيعلى اللي انتوا عايفينه هيعلى مش من الاول في الأول هيوطى وبعد كده يعلى زي ما انتوا عايزين طب في الاول هيوطى ليه الانفلاميشن اللي في الاير هيوصل ان ده المصنع اللي بيكون ايكواس انفليم تكوين ايكواس هيزيد ولا هيقل يعني في الاول اللي عندي cyclase مش في المصنع وميحصل decrease في الإكوسور مش بالضبط إلى تبعه شوية البروتينات تيجي لينه بقى البروتينات اللي هي لبعدها تأخذ بروتين. في الاول Dimension بيقل in في الأول لين نتيجة cyclase وبعد كده يعلى نتيجة بلازمول إكوس A بلازمول إكوس البروتينات, إيه البروتينات إيه؟ اللي هي لأفرة لينه. طيب أنا أرجع أيضا في النهاية بيعمل هاي طيب كيف مقدار التغيير هنا؟ في الأنجزي. يعني ما يحصل برقومه النهايه نتيجه ايه برده فنيكيا فورنيشن شكل النكله يحصل فيها ايه النكله تستوي المجرر اي ديما فيه ناس فاضيه فاضيه استايلي ان فيه ايه انتي لا ما ناس ايه انتي لا ما تريدش ايه عشان تحدد الغرز او الغرز المفروض نورمالي عليكي ألاقي ما فيش انفلاماته يبدي جريد 3 لعن نورمان لو اتخطوها عبد الانفلامات انا بقدوم بالحيث لو لقيت العبد كل انفلاماته 3 لهم 10 لهم 20 جريد 2 لهم 30 لهم جريد 3 اكثر من كده لدرجة انه مش عارف يعد من من كتركه يبقى جريد كام جريد 4 اكثر من ناس بتعدد انفلاماته 3 لكش انتحركوا بالجريد جريد 1 ايه جريد 2 جريد 3 جريد 4 جريد عشرة جريد 2 عشورين جريد 3 3 كده في ناس تتابلت انت لانت تتلطلت انت هعافلت حجب ده ده ربها يا جماعة باش لعولي كل ايه تا الدكتور وطلع كل دي تبقى انا بدري. يا جماعة انا عندي اقول لها لا انا خايف على مصلحتكو انا خايف على مصلحتكو لما اسمع كلامكو انتو اللي عافلتك هتقذل ده ظروف دكتور فاير بينا في المله طب وعامل مين؟ هو نور نوري عايز يروحه خلاص صح ولا لا؟ يا جماعه انتوا على فكره في معلومه هفضل اقولها عليكم انا عارف مصلحتكم اكتر منكم تخيلوا؟ الله لما ان الشارع اللي كان على في الشارع ايه انا الكلام 10 ربع لان تلقى 8 او ربا عدى جاء انت جاء 8 او انت جاء 8 او ربا يا عام جاء 8 او انا بقى انت اي حمزتين بدأ وانت خطوا على كده ولا ايه كده ولا انا حطوا على اليساد انت حليم بس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 بروفا الانتيوتانيك الاول كومبليكس الابيوجيت بين ذا بريفري اوف ذا كورنيا اند ذا بريفري اوف طبعا الانتيوتانيك طبعا هتعمل ايه جلوكوما مش اول سامي كده جبرا هتعمل سيكندري جلوكوما طبعا مكتوب على فكره ماشي ماخفش الموضوع ده في الورقه القديمه اللي بعد كده ممكن يحفظ بقى فانيكيا ايه بوتين والبوتين والفانيكيا لولو خطب توتو بدبلة ونحن وغفت الحلة اوكي؟ تاني ايه؟ اول حاجة بصوا بقى الرسمات هي اللي هتشرح مشال. الرسم هو اللي هنش. هنا هنا اركز معاه الله دي هنا في قديلة ما بين الايروس وما بين الانتي والكبكولة القديلة عن ايه ده؟ بوين يبقى ينتقض ادي عشان فيديو قرايل فنيكه فنيكه اللي قدامك دي لو خلاص عايز اقول لك على حاجه جاميه فنيكه يا جماعه دي كلها بتعمله مع ماده بقى واحد ماده ماده لو قرايل وتلو تاني ليه بتعملتش ترجمه ليه فريق عدى من هنا لا سكه بذوطه ما يعدي من هنا عادي وبكره عادي يبقى لو كتير النوع نوع ايه لنوجلوجو ازاي اعبر من اديجه نقطة او نقطتين او ثلاثه او اكثر طب تعال ديو يعني هو, هو. جدا؟ جدا؟ ده انا معايا اهو ولا ايرثو انا عندي هنا ولا انا قلت ايه انا بقول لك الايرث ده لازق في النقطه دي اللي وراه ادي له قلايط طيب هنا في جنب 1.1 طب هنا واحد 2 ثلاثة. هنا برضه بالقلايط بس ايه اكتر من 1. ازاي اعرف وضع البيوب المفروض البيوب النورمال لما بتفتح بتوضع في ام الاتجاه. جيم كل الاتجاهات كده البيوب الاتجاهات معايا الحته دي ما ترتعش لا دول بقى على شكلها غريب كده لا كبير شد ضهرك تمرينها هتلاقي كده وكده وكده وكده باين دول باين ترى هيه باين الفستان في السند بيوب او اللي علام العرقوتين عايز بقى العرقوتين حتى لكن لهت ايه بكر وهبط وترفس تمام دي ماي كنا بنلعب وادي اسمها السميحه انت بتصعد دي 31 يا باشا طب طفهم ماي بقى في التون لك. اهو دي بقى انا هوريكم شوفوا بقى اهو شوفوا هي. دي ايه دي بير يعني بتبقى او شبه اللي هنا في كام بوينت وادي هنا هنا برضو هذا الشخص شكلها هذا الشخص يمكن ان قبل هذا هنا يمكن في بوليت هذا الشخص يمكن ان يكون في الشخص يمكن ان في هذا الشخص يمكن ان يكون هذا الشخص يمكن ان يكون هذا الشخص يمكن ان يكون هذا الشخص يمكن واحد يكون هذا الشخص يمكن هل ها تظهر لك هل انت تظهر لك خلاص انت لوكا لك بعد انت تظهر لك هل انت تظهر لك هل لوكا تظهر لك هل انت لوكا لك هل انت تظهر لك هل انت تظهر لك هل وانت تظهر لك هل انت تظهر مين هي اللي لابت؟ البيوبل بس هي اللي لابت صح؟ ده المنصف الطابتشة من قدام تلاقينا عين جيلة ده البيوبل بس ده هاي؟ هي اللي لابت أسلوه بس البيوبل ده هي اللي على هاي بإيه؟ حلقة، دي له كبير ودي ايه؟ ودي رين بفنة مش العين ده هيجزله بجلوكومة عشان سببيني؟ أولا الايكور تجي عادي هنا يلاقي ايه؟ يلاقي البيوبل مجبوضة يبقى ماما في بيو بلاي بلوك صح مين عامل بلوك فايجي جربوا اثنين ليكوا في ساعات بيقوم يتحول يتحول لما يتحول يعمل ايه الايرس الكليبيتها الايرس دي كده كده تماما راسه الايرس ده بيه بيه اسمه ايرس بومبي ايه اللي البومبي ده عامل ايه الانجل عامل ايه الانجل سببها يبقى العين ده برضه كلكم عشان مين مقفول ومين مقفول, مقفول, والانجل مقفول. بصوا دلوقتي انا زي اللي فايت كده. ها دلوقتي انا ايه? الانجساينيك يا. انسوا تكسرين وتحاولوا لفايل جد. افلو مين? البيوبل. ومدين سميها بلوكت. البيوبل يعني البيوبل المقفولة طالب. ازاي ببعدين من دين? زي بعض الظهر. هنا يوكان دي زي ايه? زالينس. هنا يوكان نصي زالينس. على دي ديت نارين دي بالديه دي فيتناه انتوا دلوقتي في اسم اسم دي اسمها سيكلوزو بيوبيني. سيكلوزو بيوبيني. ودي اسمها سيكلوزن يعني سيكلوزن. يعني مين وصل بمين الانتير تشامبر ما بقتش ما بقتش واصله توكي تشامبر هي دي معنى كلمه سكلوز وبيورين يبقى الفانجه هي مكتوبه هنا سكلوز وبيورين سكلوز حصل ما وما هنا لا يعني هنا في البيوبل يعني البيوبل المقفوله دي سكلوز ودي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 كل الايركس اللي في كل التوتال <مزيجل> في التوتال جيت ازاي تبعت التوتال الثانيه من الرينج ده الاثنين لما احط اطار التوثيق بيقول لي تو انا بحط اطار التوثيق دول بيفتح كده طب انا احط اطار التوثيق دول بيفتح كده الاثنين كده كده جنب بعض ايه لا تعال اعرفه بالدنت ورك اللي هي الادينت الامبر في ايه تي في الحاجة بيه? انشاء الله. سألو. هنا الـ A, P, F normal. ديب او normal. ديب القطفة اللي عليها. ديب القطفة اللي عليها ديب خلاص يا جماعة? يبقى خلاصة. خدتوط على البصيروس عليك يا. زي F ديب. فين النسلية بتاعتنا بقى لولو خطب توتو بتلناقل لولو. بقى <تصفيق> <تصفيق> خطب طبعا لمنهاش حاجة اصلا بقى لولو. بقى لولو. خش لعنى جاء عفوض. توتو اللي هو ايه? لوتا بالطايل ايك؟ ديبلا رين لتايل ايك محفر لوب ديبولتا عا بيجرد دوتو كويه تلق ناط الايه؟ بالديبلا والمحفر يعني ما تشي مبقولة فعلا اللي ايه والمحفر ازالو ايه اه ديبلا وانشان اقول لوني طنطن بايا بقولولي الشبكة اللي باتي وطا التلاتين الف جنيه. اربمائين الف جينيه عن لوب الله. اصلاح اقول لوني بصلاح طب روح يا عم التلميمه ولا راجع يا عم يعني. كله والله طب قولوا بالذات هنا والله تبقوا بالذات وتطلع لاقين حد اتجوزوه الدنيا يا باشا حلوه والله الستره على... وين حلوه <تصفيق> <تسين> والله حلو. <تصفيق> <بس تسين> حلو. <تصفيق> لا بس الست حلوه لا بس حلوه <تصفيق> على فكره يا جدي الست حلوه ليك قصي قاعد من هنا يمسك بسروده تقول لك يا محي الدم اللي بيقفل الاهل ده اسمه ايه هايتين خلاص اللي عندك في السرورونيكي تقولوا ان اللي يعمل الجلوكوما. صغيريه كلهم كلهم بيعملوا كل الصاينتيات بتعمل جلوكوما ما عدا مين؟ ما عدا اللوكالايت. على فكره ممكن انت تكون انت العيال ان ده هو يا جماعه اللي عنده الانفلاميشن هنا ياخد شهرين ثلاثة استيرويد اضطرابات الكورتيزون لفترات طويلة بتعمل ايه؟ تعمل جلوكوما. يعني ممكن السبب يكون ان الستيرويد الذي يستخدم في الايه؟ السلانيات. ممكن تساوي بولوكومة للإشترايس لأتي تقوم بعلامة شاكري من ضمن الكمبيليكيشن؟ التوكتب على طاقة مين؟ مين؟ الريلس يحصل كاترك. ممكن تتكلم عن شكل كومبيليكييتد كاترك تنين؟ إن الكومبيليكييتد كاترك يعني من الكاترك نفسه؟ هيا دي اخر سلايس دي اخر سلايس ممكن فايت في لواء؟ فايت في لواء؟ تجمعوه هنا وتحولوا منين في هو فالكليتيك منين فور بي ده بقى هنا اهو فين فين غيره اللي انت اللي بيتعمل منين الممبرين ده بقى يعمل مسافه كبيره خلاص ده ممكن يكون نافخ الريتم امال لما يكون ده ممكن يكون نافخ في مين لو ري بودي لما نشد جدا السن ري يخلع السن ري من مكانه يبقى هتفضل ري بودي ده تاكل ده لما السن ري بودي ده تلاقيه كده من مكانه هنا كده لا هنا كده يشتغل ولا ما اشتغلش يحصل ايه ضغط العين لما السن ري بودي من مكانه وما يشتغل يشتغلش يقل يقل, يقل يقل يقل حاجه من عينك دي اه لو انا اسمها بمؤره العين أتروفيا بالغالي على فكره دلوقتي اول حته دي ان شاء الله يعني ايه اتروفيا عضلي يعني العين بقت ايه فرانكن آ في حاجه ثانيه على فكره ممكن كده البودي يفضل في مكانه وما يشتغلش ازاي فايبروز ده يوصل كده يغطيه يغطيه بس سماعه بابا ايه حاجه طلعت إيه؟, ايه يعني ممكن يخثر فايبروز اوف ذا سيلاري بودي يبقى هنا بتش نتيجه حاجتين في السيلاري بودي يعملوا ايه في باكلايت يتحرك بالفايبروز صراحة يا جماعة ده ممكن يحتمين يقطعه يكون ما يكون من بينك في الزنيوس وميقطع الزنيوس ساعتها اللي نسيت لاخ يحصل ايه؟ يحصل كتير. تين لأن المبرين ده لما يكون ترخي يعمل مشاكل كتير. يشتد رجلا؟ رجلا بيتتش. يشتد سيل البولي؟ سيل البولي يعمل ايه؟ يحصل كتير. أخيرا لو انت لما يجمع من هنا لما يجمع داخل العين. اندو ميت طب لما بطي يتجامع داخل العين ويطلع البارض كانو في الصالمايت كانو طب لما العين <تككتمنتنت> باي باي باي باي باي باي طب, كمان طب دي كمان بان انتوا بعنامي دي ايو طب كمان وخلص لكن شريحة فعلا بجد بان بمزرد او التوحسن دة الأوبيج نيرب. الحيط الاولائية ده ايه? دماغ الأوبيج نيرب الحيط الاولائي دي. хليكم عايز، اسمها audiobook district нутьه، توكتين توصل انه اиваем تعمل inflameision في الكظيرung الوفيج د物قي المتابيل لي. ده في الكظير اوفيج دي بأسماه شحب ا Gel为什么 طيب وصل النيرب ووصل للريتيني من تسميه نورا؟ ريتي يضع يحصل ليسا من جهد الواجب اضع من ليوروب تضيير الكلام دي انا مش عادي تكريم ممكن يحفظ جس اينا اسمها ايه سستويد ماكلر اديمة السستويد ماكلر اديمة اتبان كلينيكا ايه و اتبان لو انا بطيت علاقاءها العين انا لقيت ال ماكلة فيها اشكال فوداتية كده يوجد موعدة يبقى السستويد ماكلر اديمة اتبان كلينيكالي ايه هاني كامباتديم خلاص بص هنا كده على, على العين انا بعين اهو دي شبكيه وده الاوبتيك ديت ودي ضغط فيدرز طب هنا كده اشكال ايه اشكال سوداتية. طب لو حقلنا شبكه في العين ممكن نحقل شبكه في العين ونصور تصوير طاقم بالصوره اسمه فلوودين يبقى ام جوكر حتى الحته ده ايه تتملى ايه تتملى ايه شبكه كيف عقيد يعني ممكن فيه ده في عندنا اختبار كل كام انا بس ديز أوبتي جيتس كو نحن في الشرقية ونصور حتى حتى النهاية مفروضنا نبني فيها سابقة بهذا كده. نيني ما هي ايه إديما. الإديما يا جماعة تأخذ شكل بقى تأخذ شكل عامل ثلاثة ثلاثة الظاهر. بس نيجي مثال إذا أوف فلور. كده نفضل. النقلة دي مثلا كلمة كلمة إزاي جوريك الصورة هني كاب. ترى إن ايه ها ترى ايه, إيه؟ ممكن كده؟ كده وكده وكده اوكي ترين ايه بيبلز اوف فلاو علاج الايديما اي ايديما عشان اريحها ممكن احقن جوه هنا هو في العين احقنه من بره ان هو ايه تيرود اودي حدوب كاربونيك انهايدريد ان هيبريا بارامترز دهوتك في الايديما ايه تروح يبقى علاج الستنكره دينا نحفظها ندي الكورتيكويد دي كده جنب اللي مكتوب عليكم كورتيكويد بس لا هو انترا فيترال اقدر انترا فيترال يعني ستوت الذكر يخش هنا يضيع الامتلامين ويضيع القديم او ايه دي حاجات دوريتكس دي يمين كاربونيك ستليك كاربونيك انا العيان بقى ده الكورني ده حته بوت كده اهو كده بدون ايه علاقه دي الامتلامينتها هنا بيتحكي دي BAND باللكورني هاب past bank جسمي BAND SHIPE DICKY Thr linguistic اهو سرطة وهو Aand yore يا صناب enfin ne mouth untuk band shape DICKY يا رخ لل były BAND SHIPE DICKYR RATOPISY fore backsSecretary � wo the band shape DICKY찰风 touch key band SHIPE DICKYLania dina but khaki nedna but the everything as